السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا مرتاحين يا رب معكم اخوكم ملامح طبعا اليوم راح نتكلم في موضوع مهم خطير كثير الناس جاهلين الشيء هذا بخصوص صور العرض قاعدين نشوفها الايام هذه من صور بنات وصور عاريات ومتبرجات واللي طالع صدرها واللي طالع فخوذها واللي ضم واللي بوس انت كده مرح راح شيء انت كده قاعد تجر الناس على معصيه الله وقاعد تحارب الله في المعاصي وهذا الشيء ما يجوز يعني انت لما تحط الصوره انا بشوفها أحد بيحفظها بتنتشر في الدم كله عليك لانك انت السبب في ذلك تذكر انه الدال على شركه فاعله وخلي بعيد شر عنك خليه بكره دمك خلي ذنوبك تموت معك ما يقول لك دم جاري سويته بيدك تصير لك جاري لك تمشي ليوم القيامه ولا تجري الناس على الماضي ترى بعض الناس يعني لما انت تكثر بتحط الصوره البنات ولا تحط صور عاريات ولا متبرجات ولا طالع ستورم يصير يقلدونك ويحفظونه يحطونه حرب فكده انت قاعد فقدنوبك دنوب وكذا قاعده تجر الناس على المصايب هذا الشيء ما يجوز احب انوه على شغله كمان إن بعض الناس يقول اوكي انا احط صوره بنت بس وجه لا طالع لا صدر ولا شيء احب اقول لك انه المراه كلها عوره معدى عدا في الصلاة ما يجوز النظر الى المراه اللي ما لنا وانت كمان لما تطلعي برا البيت صح تغطي وجهك اوقات تلبسي قفازات عشان ما حد يشوفك صح ولو شافك احد راح تئثمي على ذلك لانك انت ما غطيتي حتى كمان لنظرك أو صبرك أنه إيثم على ذلك لأنه ما غضى البصر حتى كما في صور العرض يعني لما تحطي صورة وما أنت تحطي صورة واحد يشوفها وتنتشر فالذنب كله عليك فكذا أنت قاعد تحارب الله في المعصف وهذا الشيء ما يجوز وبعض الناس الله يهديهم يعني لما يجي ينام يحط صورة بنت يعني عارية وكذا جاسع الفراش ونائمة ولا الضم وينام فلا سمح الله ممكن تموت فيكون آخر عهدك في الدنيا مع الله فتبعث على ذلك فانتبهوا ولا تحارب الله في المعاصي ولا تجرع الناس على معصية الله وما كثر الله للصورة الطبيعية وما كثر الله للرمزيات الإسلامية حاول أنه كنتم ما تكسبوا ذنوب أحد وعلى ما يقولون يعني ذنوبك يا الله تشيلك لا تشيل ذنوب الناس وأحب أثبت لكم دليل في القرآن يعني على أنه المرة عورة وما جوز النظر إلى المرة اللي ما تحل لنا مع التلاوة وصلى الله وسلم على سيدنا مهان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنين يغضبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم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 او ابنائهم او ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم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 وَلَا يَضْرِ بِنَ بأَْجُلِهِ لُعلَنَناَا يُقّينَ مزينتِ وَتُبُون إلَى اللهَِّ جًَا أَْ يهَا المُؤمنِنون وَتُبُ إى اللهَّهِ جًَا أَ يهَا المُؤْمنونَ لعََّكُ